ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلمكم م ن نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم